If we live on this, we're not going to talk about it, but we're not going وهو ربنا اعطانا ان نحيا ونغازل ونغلب ونكثر اكاذيب السماء والسعاده الابديه موجوده ولكنها تنتظر ان ننتصر هو ده مطلوب كان ممكن ربنا يخلقنا إلى الخطير كان ممكن كان ممكن يخلقنا غير قابلين للخطير كل ده ممكن ولكن يبقى نخش الملكوت بأي فسر عملنا إيه عشان نخش الملكوت وإيه الفرق بين اللي بيخشه واللي ما بيخشوه في تخلينا نضع في انفسنا ان حياتنا على الارض هي حياة جهاد نجاهد فيها ونحارب وننتصر وابي كل الحياه الروحيه بشكلنا في انسان بيجاهد في حياته الروحيه لكي ينتصر على الخطيه ويقضي حياته كلها جهادا للانتصار على الخطيه وغلبه الشهوات وهناك انسان اخر يقضي حياته جهادا لكي ينمو في النعمة لكي ينمو في محبه ربنا يسوع المسيح لكي ينمو في معرفه الله وينمو في الثبات فيه هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوه إلا الان لم تعرفني يا سلفك مفروض انك انت تبتدي تكون علاقه مع ربنا وتعرف ربنا لا لهذا ابن سلفك اما اقول ان الانسان يقضي حياته كلها في صوره ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم بصراحه هذا هو لهذا المؤمن ومسعد ومخير ولا يجعل للنفس في سلام فانت اجلس جيلك من نفسك واسال أي اي نوع من الجهاد انا اسلك فيه هل مازلت في هذه الدائره الضيقه دائره التخلص من الخطيه هل انتقلت الى دائره اوسع هي دائره البر والقبيله أنا انتقلت إلى دائرة أكبر هي دائرة الحب الإلهي. أنا انتقلت إلى دائرة اوسع هي السعي وراء الكمال. أم وصلت إلى كمالات معينة وأسعى إلى كمالات من نوع أكبر. وأنتقل من كمال إلى كمال ومن منزل إلى منزل ومن معرفة إلى معرفة. دي الحياة اللي إحنا مطلوب نباهي فيها ونظهر. وربنا لا يدخل الملكوت إلا الغالبين فقط. وكثر الرؤية في إطلاع الثلاثة كلها رسائل إلا الغالبين من يغلب فشأعطيه إثمين للحياة. من يغلب أجعله عمودا فيها إن شاء الله. من يغلب يأكل من المنن الخلق والمحر من يغلب ينبق فياداً ديناً من يغلب من يغلب من يغلب كل رسالة من الرسائل السبع فيها عباره من يغلب وفي حياتك تغلب نفسك تغلب شهواتك وأفكارك تغلب في المحاربات اللي انت فيه. تجلد جسدك تجلد حواسك تجلد الشيطان تجلد في كل قتال يعرضيه وإذا غلقت في مستوى بسيط جايز ربنا عرضت إلى مستوى أعلى من هذا بكثير لكي تكافل فيه وتغلق وعليك المشكة النفسة كم مرة أنا غلقت يعجبني قول أحد الادباء الروحيين الذي قال اشرحوا ما لشهوة من سموها بل لشهوة هزل سموها أنا عيد أنا أحكد إلي فقط وإن أكتش أبقى مصير. ولكن ما كنت شخص روحي أبقى شخص روحي لو انتصرت على ذاتي ومن السيف اللي انا عندي عمري صعب جدا اي كلمه زي على لساني اقول بس رجل. انا ام وتخططت على نفسي وتستس ولا يحطره. ولكن لا اكون منكسره اكون منكسره من الى الان جامات نفسي واخذ الكلمات او اذا حبيت الكلمه اللي اكتبها بدل ما أقوله. أكون منفصل على نفسي إذا غلبت ذاته ومتجاهله. أنا أخذت شئ على الأرض. أكون ناجح لو غلبت نفسي وتجاهلت هذه الحقوق. وأنت حق الوحيد إنما خلصت ما نقول. نسأل الجهة في الحياة. ونستند بسيط. وصدقوني لا توجد نهضة وهو حلم. لا تفوق النجدة حق النجدة الانتصار على النفس وعلى المحاربات وعلى كل شيء وسائر الامثال. يشعر شو المريض؟ السيد المسيح نفسه على الأرض أعطانا هذه الصوره إنه جاهد غلام. إنه جاهد غلام. ولذلك قيل عنه في ستر الرؤيه لقد غلب الاسد الكارث من ستر يهوه والمسيح قال في العالم يكون لكم ضيق ولكن ثقه أنا قد غلبت العالم والمسيح غلب السلطان ليس على الجبل فقط وانما ايضا على الصليب وفي كل مراحل الحياه وعايز زي ما هو غلب ان احنا نعمل وهو نفسه يقودنا في موقع المسرس دول الغالجين ونشد الغالبين الغالجين في الغلب اللي بصف كذل من الشمس ويلاشدوا جهابا على الأرض ويقولوا ألي سجربة جاي الأسلام هل يحضر وقوية جاي الأسلام هل يفتق ايام قد اشتقني معه فيه هم يا رب يجلقون هيعمل ايه يشوفه من المغرش من غلب يكون فرقمين يجيش في حم غرش يكون معنون ويكون فرح في السماء مخاطئ واحد يستطيع ان ينفصل على نفسه وينفتر على الخطير يعني كل واحد من نفسه يقول انا انت انت فتبت وكنت انت استسلمت منزل وانت استسلمت من الشيطان وانت استثمت من الحرات وانت استثمت الاشرات ومش Поэтому ونزل الاروات وانت نفسي من الدخول وانت لانعام الهود وانت مصققت من نفسي وانت اخذت فقوقي على الأرض وانت انت انت انت أنت طبقتEN انت من النور له من أفف الشديد الشديد إن الناس يسمون انتصارهم بأنهم نصرة، ويزمون انتصارهم بأنهم هزيم. الوقت اللي يخضع فيه لأفكار هي نهدي أمام أفكاره، ونفسه اللي يخوضه يفتح منفس وهو يكون هزيم. ما هو الانتصار. يجيب واحد يقول ربنا ما ندميش الا معاهم نيش نيش انت الله لكن يكون مهزوما اذا نفذ الا الصوم اذا نحن في حياتنا عباره عن اشخاص في حرب روحيه بنجاهد شيء وبنتعرض لكل أنواع الفتاة وبنتعرض لكل أنواع الفتاة ويريدنا الله ان احنا منتصر وبقدر منتصر تكون لنا أكليل في السماء الأكليل كلها للغالبين الملكوت للغالبين النعيم الابدي للغالبين ستره الحياه للغالبين الثياب الجير للغالبين الاماكن الحلوه للغالبين سيأتي في المجيء الثاني وفي صحبته جميع الغالبين لقل سيأتي في مجيء في رضوات خذيثين مع ملائكته وخذيثين مع كل الذين غلبوا لكي يفعل ماذا لكي يأخذ الغالبين يستفعون معه على السحاب وكما يقول مولد ونكون مع الله في كل حين نساعد الانتين باستغرامة برقين شك برقين الخطنة المسيطة جميلة انت مش قادر عليك شك الشهوة تحسن جميلة انت مش قادر عليك ومن لو تعرضت للشروب اللي تعرض بها الأنبع المزيط اللي بها لها الأنبع اللي تعرضوا ليه الاباء الجريه اللي تعرضوا ليه الشهد والانتساب كنت كامل ليه؟ مش على العلبي اللي يمنح لسنه اولا يخش للدروس صعبه بتاعت سمسميه واللي يمنح في ابتدائي يروح لمستوى اعلى في اعدادي في سنو في واللي يمنح يوم وقلت في دركات امي فاذا كنت لسه في أقل مستوى ومغالبتك You must have to do that with it. And look at him in the face. And then I'll rather see him in the face. Now I have to do that with Harib bin ما نفسه لا يحتاج الى سلسان شيء كفر ولا قال لو كان في رب الهين من الواتين إسرى سلسل يا ربه الله هو لذلك ما ربه مشتاع مهربه صوره هو نفسه وعمرنا محرم نفسه شهواته، متهجمه رغباته، يتهزمهم مبادئ خاطئه ما بنحرمش عليه هتقولي ده من الغالبين ده من غلبانين نسيج لهم الاستغالب الله بيسمح للتجارب للناس ان يكونوا نقح في مستوى فيعميهم لمستوى اخر هو مستوى التجارب اذا يقول يكسبوه كل طرف هي حينما تقعونا في سجار المتنوان فأظنني أجلنا امتحان عالي أعتمد رحيه وتصل إلى مستوى معلومة فحاول إذا كنت تنفسر باستمرارك لكي تكون لكي في موضع المتصل لكي تكون حسرتك مع المنفسرين من الملائكة العم الذين هزمهم الساطين ولكي تكون صحتك مع الخديفين الذين قتل وتبقى عايش في دين بتعمل فواد من من حكاية الناس واحد يقدس يوم الرب في هذه الوصف واحد معجز الرحمة التي تشتق على الخن يقد هزل في محياني. واحد ما يقدرش على حكايه ذا كل جالة يقد في محياني. واحد ما يقدرش على عباره إن أردت أن تكون جايلة يقد هزل في مخيالي شوف ايه ما اللي انت تنهزل فيه. في إنسان ممكن تتدور يتوعد في هدوء مع في ذات ان هي حاجه فتاحه ليكي خروج روح ثاني ربنا بيقول انها امنعني اشوف نفسي ونوعيتي اذا اعادك في حكمه في قوس جوه اشوف التاميل ايه معين من الروحيات كان في هذا المستوى ولا تنهزم. ممكن تقوله في ممكن تكون قادره وتعيش ازاي في كل القرون لم تقصر في هذه الامتحانات التي تعرضت منه أنا أقول لي لي خط أنا وبيشوف فيها إيه وبيحط أنا مقتروك ويشف مستوى شهوه ويخط أنا مقهورة ويشف بك حلها الزائد ويشاكل ويشف مقتك ينهي إيه البسام الشهيد على رأي أحد الشديدين كان لا يكمل إلا الذي تصر ولا ينتصر إلا الذي يحول ما يكمل إلا الذي تصر ولا ينتصر إلا الذي يحول دائما كنا نقول نبين من خلود نبين من, من السلام ربما نحصل التجارب اللي بتضغط عليهم هالواعنا لكن التجارب إلا الاختبار في مننا وذراق عم التوانه ليه يقول علينا الرسول نشكهوه كل طرف يا إخوتي حينما تقعونا في تجارب الهدوعة بذيكات ربما يخصها فقطانه يفضل يخدمين من خابلت أن لكن هو ليه حق الجيد لشث مستوانه هالواعيه في شكل فيها ايه مجرد في اختلاط اذا جحنا ناخد اثيان من جحنات بتعرفنا من مستوى للفكر اما الرسول يقول لذلك اثرنا بالديقات لذلك ايه اثرنا ليه لان الديقات بتدين نواحي روحيه وتدين اسنيه مره راهب كبير رحب رئيس الدير وقال له اطلقني من الدير يا نباتاتي قال له ليه ننصح فيه قال له ناكل لهم ابن سينا لكن انا مش لاقي حد احكمله فهميت قدوه في الاحتمال منين مش لاقي حد اصدر في معاملته فهميت الصبر منين مش لاقي حد اسامحه لانه حدد بيئه مين فمش قادر اخذ قضايا فعرف انه رافض عن مال وصححته نشوف ايه ساعة تزين تصر على هذا الساعة تزين تصر على هذا الساعة إحنا ساعات بنحاول ما تخلص من, من الامتحانات لكن ما بنفكر في كيف ننقطع الامتحانات عايزين نبعد عن التجارب لكن ما بنفكر في إزاي نتصر في التدرب وإزاي نتبرع في التدرب. بيحاول يطلع من السحب لكن ما بتفكرش إزاي منسحبونات الدرجة التعب عيدو الحياة الراحة وده ما تصلش على قوس الله يقول أكلوا من الباب الساعه ليه عشان تأخذ الدرجة الدرجة الساعه في التاريخ الكرم عشان تأخذ في التاريخ الكرم خص في امتحانات على شخصة غركة ابن محمى وغركة ابن فراشي وكن سيأكل قدرته حتى الطعام احنا بالخص السهدة في درجه اعلى من كل الاندفين لانهم تعذبوا الاغراءات اكثر وتعذبوا الاغراءات اكثر وتعرضوا لعذابات اكثر وانتصروا في كل هذه الميانين وماذا تنذج مريجي في لا في مريجي جسمك ستكه دخل في حرب المتصر كان نفس المجرسة حياة بها بئة ناعمة بعيدة عن التجارب لكن تكون نفس دخل فيه عشان يجاهد المتصر ويحارب المتصر ووقت باركة الانتجار ووقت اشميل المنتجار ما نحن عايزين في حياة روحية يعني نهل ومن قصد ونصلح لهذا انتقاط ولذلك إنسان الخاطئ هو إنسان بعيش إنسان بعيش إنسان مغنوب من نفسه مغضوب من قائل ومغضوب من قطية إنسان لا قوة له على عقصة وكل مرة تخطئ فيها وكان راحت عليه السلوكه ادتنا فرص لكي ننتصر فيها على انفسنا وادتنا تجارب ننتصر فيها على انفسنا زي السهم زي السهره زي الصلاه في مواعيدها زي التجارب الروحية سمساً فضل والإساسين مخدمات احنا نحن احتفلنا نجيل السنون بعيد الرسل هو الرسل فضع بالسهر جاء بلس ذكير يقول لسن يظهر أن قدام الله في صبر كثير في صعب في صدر في صنف في أسوار في أسرار في, أسرار في, أسرار في المطلعين المطلعين المطلعين لا يتجربوا لا تفيد عشان ينقضر انت تقدر على غيرك يسهل لكن تنقصر على غيرك وعشان الهجوم كل روحيات لكن كل تنقصر إذا استطعت تنقصر على غيرك مش على غيرك إذا استطعت تأخذ حق الله من نفسك، لتأخذ حق الله من غيرك. يا واحد يقول أنا الغير المقصده أنا غير بيتك أكلت، طبعاً لما أنت عملت في أيه، أنت فلان فلان فلان فلان فيهم كلهم سكان هذا البيت؟ أي سهيل بيت اللهجة كله. لما تغادل الله من نفسك مشوكه الخطايا المشيكة من ضبط متشهد بالإفلاح في شكاعة النفس الضاحل عادينا نتدور على في الناس من جداً لأي واحد نحن ذهب الكنكسة ونعاملها بمثهر رقع التبنيم ونكنت بمثهر الشد على الآخرين ونظن أن عزل غير مقدس ليس هي الغير مقدس الغير مقدس إن نستخرج الخشب أولاً من عينك وحين أن ننفذت ذي لهم لكي تخرج أبقضاً عن الهدوث لكنهم يؤلون فيها سبقين الواحد يفسر على نفسه كل شىء على المانحه حد واحد عليه السلم كلمتين انتم تفر انتم هزل لكن واحد هو الضغط يطول يقول ليش حد انا سهلا حلوى الحكايه ان انا دائم طريقا لكي أنت كان وليس نعلمون الإنسان لإشيها في حياتك لكي تنقصر لابد أن ربنا يعمل فيك ما تنسكتش أنك أنت هتنقصر بالزراعة البسري لأنت زي ما قولت لا أنا بل المسيح الذي يأخي حاول باستمرار انك تجاهد مع الله انك تصارع مع الله ان يجي الصوع بصمت انتصر وفي نفس الوقت تشعب الجاهد لتبذل علشان تتعاون مع ربنا في حياة النصر اللي هو يتحرك وتذكر باستمرار العباره اللي قالها ربنا يحاربونك ولا يقدرون عليه لأن الرب معه يسقط عن مصارك قلوب وعن النيل في البوائل وأمر أنت فلا يسترون إليك ربنا هو اللي يعطيك هذه النصرة بس مش تعتمد على ربنا والرب قليلا يجلس كل واحد فينا يجلس إلى نفسه ويقول أنا مهدوم فيه والميدان اللي هو مهزوم فيه هو ذا اللي يخرج منه زوج واحد مثلا مهزوم من الزمن ومنقصر في الصوم ومنقصر في السلع ومنقصر في القرايه ربنا يقول له ما فيش فيها زوج نقطة في ضعفة بجهات هي اللي تنقصر فيها ما ينفعش الحاجات الباقي كلها لازم تدور على النقطة اللي انت مهزوم فيها وتركز عليها كل جهة وتركز عليها كل صراعة وعمرات وتركز عليها كل تجاريبة الروحية يا من الله ناجحين جدا في الخدمة وناجحين في الوحض والتبشير والأسلم زدهم الأولى الشيء في استفاد في التعليم لكن عندهم خطية الغضب إن الرجل العنف مضيع حياتهم كلها ربنا أقول يطيبك لك من كل الشغل اللي انتهيه مش هوليك الملكوت هتنجح هترح في الملكوت ما تنفسر على الغضب العاملات من نقطه الضعف اللي فيك اللي لازم تنتصر فيه وهو جايز الشيطان لا يحاربك في كل مكان لكن الشيطان بيحاربك في نقطه واحده بس النقطه الواحده ديا هي اللي لازم تنتصر فيه وجايز الحالات التانيه اللي ما بتقعش فيها لانك لا تحارب لكن المواقف اللي بتقع فيها لا فيه. ديا دي دي. هي اللي عايزه كل الشخص ياريت كل راحت فينا يشوف النقطه اللي بيقع فيه النقطه اللي بينهاجم فيه ومايحاولش يغطي على نفسه بالنقطه الطيبه مايحاولش يقول انا كويس في كذا وكذا ابنى منك انت كويس فيه انا عايزين انت تعبان في ايه انت واقع في ايه نقطه التعب اللي عندك ايه وهو ده اللي تحارب فيه وقوله خلوا اعطينا الرب ربنا نفسه المسجد الا ربنا <تصفيق>